واذا من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر أن الله, أن الله بريء من مِنَ ورسوله وَرَسُولُهُ تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعذاب اليم إلا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 فان تابوا و الصَّلَاةَ الصلاه و اتوا سَبِيلَهُمْ فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم و ان احد من المشركين استجارك فاجذه حتى يسمع كلام الله فاجذه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مؤمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا غنمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قترفتمها وتجارت تخشون كسادها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمّه والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد الله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتعددون ولو اعطوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعافهم فثبطهم, فثبطهم وقيل يقعدوا مع القاعدين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 ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن يعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا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 وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار وجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوةا واكثر اموالا واولادا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 وقومي ابراهيم واصحابي مدينه والمؤتبكات ادتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ۚ سيرحمهم الله اللَّهُ الله عزيز إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تحتها تَجْرِي خالدين تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ومساكن.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 وكيهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحظ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطرون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبت أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرُبْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَأَوْا بِأَنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وَجَاءَ المعذرون من الْأَعْرَابِ ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 تولوا أعينهم تفيض من الدم حسناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف رضوا بأي يكونوا مع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قُل لاَ تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ مِدًّا قُل لَّبِثْتُمْ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ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 وَمِنَ من حولكم من الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا فَسَتُغْفَرُ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ويأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فلم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات, ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمب الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا وظنوا ان لا ملجا من الله الى اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمّون ولا نصر ولا مخمص في سبيل الله ولا يطعون ولا يطون موت أيّ يضيّر الكفر ولا ينال من عدوان نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضير أجر المحسنين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ سَنِينَ كَثِيرَةً وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَرَاهُمْ يَرْتَكِبُونَ